فزائن الرحمن تقدم تاوى يقول السائل هل يلزمني بعد كل طواف أن أصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم تحديدا؟ يلزمك أن تصلي ركعتين لكن لا يلزمك أن تصلي خلف مقام ابراهيم. هذا الأكمل والأفضل وهذا الأتبع لأن النبي فعل ذلك وقال خذوا عني من أسكه لكن يصلي خلف مقام إبراهيم والد الزحام شديد يصلي عند الصفا والمر يصلي في الصحن يصلي يمين يسار في أي مسجد يصلّي حتى أن عمر الخطاب بين لو صلاها في مكة بأسرها أجزأته وإن كان الأصح أنه لا يخرج من المسجد حتى يصلي ركعتين حتى عند البوابة عند قرب المطلع المهم أنه يصلي داخل المسجد الحرام يصلي ركعتين ولا يلزمه أن يصلي خلف المقام استراد خلف المقام سنة مستحبة لأن النبي فعل ذلك وقال خذوا عني مناسك